ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليغلن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون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 كمثل الذين من قبلهم قريبًا ذاقوا بآل أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إنني أخاف الله رب العالمين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 لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعاً متصدعاً بالخشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.